وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستك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 أرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في أيام حساب لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ولعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحب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 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ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 نزولا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين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 وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِنَادِ خَيْرٌ أَم مَن يَأْتِ يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير İnna ladin kafaro zikri lama jajum. Ve إِلهُ الْبَاطِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حكيم حميد.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 وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عماء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 إِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ الْمُسْعَاةُ وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٌ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 ساعة قائمة ولأرجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن بأن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليب وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَبْجَانَ بِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودُ عَائِنَ عَرِيدٌ قُل اَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي فإنه بكل شيء محيط